فَلَوْلا إِذَا فَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِّرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ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 فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها